Book two Page 5 5 in jeziki Al-buldan wal-lughat Al wal John je yeah, iz Londona John من لندن جان من لندن لندن سناهايا فвелиكي بريتانيي تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى اون هو يتكلم الإنجليزية هو يتكلم الإنجليزية ماريا يه إز مادريدة ماريا من مادريد ماريا من مادريد مادريد سنخايا في إسباني تقع مادريد في إسبانيا تقع مادريد في إسبانيا انا غوري شبانسكو هي تتكلم الاسبانية هي تتكلم الاسبانية بيتر إن مارتا sta إس برلين بيتر و مارتا من برلين بيتر و مارتا من برلين برلين سناهايا فنمشيي تقع برلين في المانيا تقع برلين في المانيا علي في دوا غوفوريتا نمشكو هل انتما تتكلمان الالمانيه هل انتم تتكلمان الالمانيه لندن يي London, Asima London Asima Madrid in Berlin sta tudi glavna mesta. Madrid Weberlin Berlin عاصمتان ايضا. Madrid wa Berlin عاصمتان ايضا. Glavna mesta so velika in bučna. العواصم كبيرة وصاخبة العواصم كبيرة وصاخبه فرنسا ستحيا تقع فرنسا في أوروبا تقع فرنسا في اوروبا ايجيبت ستحيا في مصر في افريقيا تقع مصر في أفريقيا يابونسكا سنخايا وآزي تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا كندا سنخايا في سيفرني تقع كندا في أمريكا الشمالية تقع كندا في أمريكا الشماليه بنما سناهيا في تقع بنما في أمريكا الوسطى تقع في امريكا الوسطى برازيليا سناهيا في جنوبي تقع البرازيل في أمريكا الجنوبيه Tega Brazil fi Amerika al Janubiya. in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni strani book dvojni v, dvojni v, dvojni v pika,